اللهم صلح على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعندسوة جنة تفسيركي قرآن كريم كاها درسي قيلنا نوحونا قبل آبنا من سورة محمد قال الله تبارك وتعالى أفراء يتدبرون القرآن؟ قرآن كم ليساً كنت تدبورين وفرفيرين المنافقين تو أم على قلوب قلبي الكوركو موحاكو سبنادين أقفالوها قفل يالكي دي إن الذين كوا ارتدوا اللابتين على أكبارهم قدال يالكو دعون اللابتين وإسلام كاللابتين من بعد ما تبين لهم الهدى هنوكو مركو وحدا وكيف قدالنا الشيطان الشيطان صوّل لهم أقرحيه أي ما هم عليه وحاق سوى أيه الشيطان أقرحيه وأملا لهم الشيطان أيانه بالديل كمتاغي ذلك كأصل صوى الشيطان من الارتداد ردو بالداء ثابت روح وكسونا بأنهم كواس مرتدين تقالوا إليكوا يرادين للذين دكي كرهون نعي ما دينكي نزل الله الله وسيادة جيه سنضيعكم ونكو أدعونا في بعض الأمر أرنك دينك قبل كنت والله الله يعلم وأبيه إصرارهم سرعي سبو داي سرعي سرعي, سرعي, سرعي مركيه الشرعي فكيف حالكم سيان نقول إذا طرفت مل الملائكة مركيه يضربون حالة غراعية وشوهم وشيالكودة يوهدبارهم تنينيالكودة ذلك أي ذلك التوفي على صفة المدكورة وفي أو السشرة أوقاب كاسل صوشي لو أفسنا فابتو وغو كسو نابد بأنهم وقوة الهدو بي اتبعوا إلى ما أسخد الله وغي إله عرق والذكر هو اين عند دواره اله قال لها الشديسه فاعبط الاواد بري يا اعمالكم اعمالكم الاواد بري واترتري تلاه وانه سبحانه وتعالى وقدم درس امره قران كاين abdoomada akhbaar ugu sheega waxa ugu sheega aqiidada ay tahay til aan la aqoode dhigto saxloha ay ku sheega ilaahi wayna wuxuu rabaa in til la fahmo aqiidada laga dhigto ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala quraanka awlaamrukum bihiira qultu ma ma ila wan goon daga baa in faahma wax ilahayna amra kadibna aan sameyno wax aan awoodno ila quraanka u khurugeeyay dadka ka harno quraanka na saasa meeso diki تاب كان واحداي اسووجije in la fiirfiiriyo ofko awoodi soo dhan isugu geeyo inu faahmo macsuudka alle waxa ilaahi الله saaray tafsiirki sanan nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam si tarteedo waajib aha hadiiskiisa او اخبار تان si xaqiiqda ka dib too amarkii sare uu gaarsamo nawaydi sare uu gaarsamo saasawac jira Ilaahi wuxuu hayday subxaana wa ta'ala annaga ma nagar reebayay illa iska gajisto kitaab quraanka aha oo qofku uba fiirsan haa kitaabkan إمام المفاصلين من الكريم الضباري آيات دوه يريوحي كهد ليدها أقرر على الإيمان ليدها القرآن كأنك تدبرين ومنافقين ويقولوا يتدبرون أي أفلا يتدبروا هؤلاء المنافقون مواحد الله التي يحيدهم بها كوان أوركا قال الله في الفيرين إِلَهَيْ وَإِلَيْكَ أُكُوَّى إِلَيْنَكَ فأسوه آية بمعنين آية داس أو هل صدر هذا شرحاً هياً ضمين آية داس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها انتاس العلامة الشنقيدة محمد الأمين الشنقيدة تفسيرك سأدواء بيان في إيضاح القرآن بالقرآن وحكو شرحاً بقلي اللي حلم بك وآية انتاس بس بقل قول الليخ بقوي بلو فير صدق وخام اللي عدية أفر بقل كونتون إياه تضبق وليس كون ريطان المركز بيع كرتان أفر بقل كونتون إياه تضبق وخامنا شرح بقل كونتون إياه بقاء وفير صدق إنت أسألك أيضا شرحي شرح الجائبي محايا إليه مسيبة دمان عالم كمسلمين تا. وا مصيبه اولدت خوخ مصيبه خو دخله پاس او اه ان لګی چيسته الای محمد صلی الله علیه وسلم اينه کو حکله دولت او ان اسوجهده هه اسکو کال مایه قره ورو بعد مخو چيدا گاره الای گاره دی او اضا ول دعهده الای وعاوكا لدك اللهم يعني إن قرآنك اللي فهمه اما حديثك اللي فهمه وعدل بكوهر قرآنين وحوية المسلمين هايكو التأثيري قالت افكارتي قالت أنا حمباري كتابك اللي فهمه مصيبة وعاق وحين الدريوة يعني إنه يسوى نسعوك اسلامة كان قادة كارين افكارترها قلبتك وإيابو اي لدع سيه إيا كثير كلمه قران كان ان الله حي يبارك لست لندقوده قف جيران ودفواي لكن الا اقيو لافسر لاعديه لو تدبروا ماي ارملاين لا يظمل هاين غالض لكن قف مس مشيجر اي افكارتي غالده حمارا لياق وحا سك سييا بضان كارسي مصيبه بضان دتلو ما او يرو feker ko day faham ko dir wa boqolaal san ko makaydeeyo kitab quran ayat quran la inu hadith tafiriyo وحي الى الى عالم خالق خلق خالق هيدنا وجتت نوع خالق معناه انك خول ما قبل ما له هيدنا خالق فوي اسك قال له باسب القران كان هو الا حقن كقادر كالمشتري المطلق مشتري كمطلق شروطه سو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا فصصوي اه وصف وصاص وصاف شروط دا dawo iyo talabaatani ku dhawayeen samajeed qofkan laga heerin ma u banan xayemo choogamisteen kamaa halanka laga heedii khulasa waxa ay noqotay hal qof aalanka laga heer karo u banayay iska dayna wajiduta in unta ka tarto iyo sonnada aqriyaha unkaba hay'addu xil hawdin noqoray waxa wajiba in dadan madahinta wa afrta ألا يكون كافتاً وكتابي سنونا وكافتاً هذا هو يجب أن يكون أحد قال كما تقول أهل كسير قدبين وها ممنوعة قول أفرتم ذلك الاختلافة من قوة أطلب حضورها بآيات حديث صحيح هوافر قول صحابه هوافر مبنعا وكسير قدبين الله النبي هل كان مخلوقاً لأنه هناك شيء غير تفصيلكم في القرآن وإحديثكم ظاهركم لأن أصوص الكفر في القرآن التغيب هذا ما يسألون بسيطة لا يمكنك بعضكم لا يمكنكم لكن تأثير ووحقف بالأذن وقال الله ووحقف بها من أصول الكفر المهر ومن أصول الإيمان ظاهرك كتاب يا سنة يمكنك إيمانك أبوك ربا وأيكب وائكم وقفت كسته او مسلمه وحاكو كتاب كينو كدغاله انو فهمي واخي رقط افلا يتدبرون القران ام حل قلوب اقفالها وحيرا الله يابكل وحا كمد يشرقيد ايد كو ayya qasa ilayhu ku xeyba inae kitabka inte ku tudde buri diideen xuqunkiisu ugu gansan diide ayyaga wac ku tulinte ku tudde baramye qaatan sasa قول عائد اللهم وقرره طيح هذا يكو سؤديك منافقية وقلت توقرانك كنت, كنت يبرينه باحت هدوك ناعد دي دير إلهي وكو بلعيه وفحيده قفك لمحامو ماليني وعرين نصي الضغاة صلى الله إلهي وينو خله سبحانه وتعلا اتطبع ما أوزل إليكم من ربكم ولا تطبع من دونه أولياء قليلا ما تتذكروك رائع الدين كحاجر ربيلين كبه سؤديك هل رائعي من أولياء الإمام أبو عبد الله القردبي وغير آيات داس سورة العراف وحيد دليل قطة على ترك الآراء عند وجود الدليل عند وجود النص هذه النصر لها له آيات المحجوث لها له مبانا رأي حلوم إن لقاته واجبوا إن دليل كاللقاته قاف كمومن كم مرحبت حكم ألأي حكم رسول رأي مقاطة واجبوا لقد كنت أعراض إيرفعي بقل المضى لا أعرف دليل لهم بل إلهي هو هنا وقال لكي وقال لكي كتاب كان آياتك الله ظلمك نقوي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنه يعني ظلمك بضع وقال لكي كتاب وظلمك بضع وقال لكي كتاب آياتك القرآن لم يكن من الصحابة الله حسنًا في القرآن كان يسولنا نطلع في الأيان الهراء إذا كنت أقول لك بكر أضوفاً لبضاً لأن هناك كذب مسلمين توقع عمر ونكو حقاً حديثنا بعضاده مدر ما نقول أبو بكر يقول عمر إلا قاتل الله وقتل فأسه محمد يقول كي عبد الله ونعباس بيك لي أراهم سيئ لكو أراهم سيهلكون. وراهم سيهلكوا اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انها ابو بكر وعمر ساسبجي وحان ام باريده قد قدها لك سمه مصيبه في بعد معاليره وحان له النبي كان سيقدم لي ابو بكر بن الله عليه وسلم مركه مساله قول كيرامه في الكسنه يسمد يسعداط ما بنانا قول ابو بكر وعمر اللي هوركه او كين النبي انت لغا تخبطك ابو بكر لا قامت اما لو بنو عارضوا لا استلا سنه لغا قول كنم محمد صلى الله عليه وسلم اللي هوركه قول ابو بكر حنا ما بنانته قول ابو حنيفه اللي هوركه اما مالك اما امام الشافعي اما امام احمد بن عبد الله عمرنا ويي بركايسو كويري كوارنتنته بلا حجه عمره يطلع يطوف العمره اللي لها حلال نقضها كدين اللي حكيوه كايسوي و فنانته على السنه بركايسوا اباه عمره دي كور كايسوي حدي رسول مرحب دي واصل الله رسولك اللي محاكي عن عمر الديده إيهج الديده ستاسي صحابات وفامينا نبي قال داد ما نحنو الله وقدر دار من الوقت تجو منكم فصيرا اقترافا كثيرا قوفك النورابا اسكلافا ربنا وأكدونا مالا أركي عضوكي نبي قال ماشي يمسي هو كأمس ماشي نبي قال دوودي عليكم بسنه وصنه الخلفاء الراشدين وهكدوك اني السنه دي هي سنه الخلفاء الراشدين سنه الخلفاء الراشدين ما هيته النص تروحلك رديج كتاب السنه ولا خلاص وضرارك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تكيت كتابك هي السنه دي ان قالوا ارى وحنا نقول ما كو كلمة طريقة النجم محمد صلى الله عليه وسلم كلمة طريقة الصحابة أفضل المذهب وإذن الوحي سكوة فقصنايا حدي حديث ما بين العرقه آيات العرقه قول كذلك بمعنى نبو كلاف سينا ممان ويسوه فقصنايا إجمع وقصر الإمام وشافيه آآ ماذا يقولون أنه صح الحديث فهو مذهب حديث ما تقول عن صحوه هو مذهب كيب سأسوه وليس يترتي أساط امام <تصفيق> الشافعي رحمه الله اول مساله اساسا عن الفضول لكن اذا سيقلت على هذا الحديث كوك كو ان صحه حديثك منركه تو بعد موته احديثك رمادي يراد هو صحيح البخاري ومسلم كذا كذا كتبه الكائفين مركه سينا قالوا ان قوله مركه مولا اخذوه وكو بنت لو ما اسميك لا بيكم هاي السببيه قولك استوى الحديث كك صورتي حديث كان مدركه هل المركب ولد مد هذه الافرت المداد كاس قد دينته بل مت و بعده دين شيء اسا الى التقليد اي وحدي لك كتاب السنه فقط اذا قفلت دي يا كتابك للسنه محمد صلى الله عليه وسلم واقف في رافط صلى الله عليه وسلم bardaran ki rasul ka sallallahu alayhi wa sallam sunnati ya dariqati sahabada iyaki ati dad ayu kalaama atubisa wa awin fiqiga diga bina daleel kadha wa kam leey hatti kitab yusummu hubum kaagi wa haway qawaneen gaano aana atubisa inta ka takta kitab yusummu ila yurtis qof wal bana wa la waydi doona kitab kas yusummu laysa in quraa kaadoona inti masuliyadi sulaykan oo qofa umadke masuul umad diin قف كمسول الغرف غولك كهوچي قف كمسول الترغف يا القيس قيس كينا كهوچي كتابك عل قف لنفتي سو نفتي سو كهوچي اسكت دم نخميا قف اومض ان كتبك قال كتابك عل اما غولك هير جري اما غوري سي نفتي سي كهير جري كي كرا فالما نضمنو خطهم مركه امتحان و وقت جان جيره قف والبابا شواب إلهي وشي ساود ديارتب قال تعالى إلى الحبي أفراء يتدبرون القرآن القرآن كم يسم في الفيرين هي. منافقين تمحاكم باعي قالوا بمحاكم رحمة ما يقول كتاب قال له على قلوب من قلب يلكر كورا أقفالها بمفلية الكايدمية بمفلية كايدمية إن الذين دادك إلتدوا بردوب على أدبارهم قراريالك رؤوره الدوبين وإسلامك كاللعبتين من بعد ما تغير لهم الهدى هنوكو مركوه عباضيك قرار دك إيمانك فارقية قال لنا ألعبتين الشيطان شيطان أصول أوقر الحياة لهم دكاس أي ما عليه وحاق يكسوه شيطان أوقر الحياة وأن لهم شيطانه في الدين كالتالي Nelvet, et te on, Papaid tvetel Germanudас suhtes tersi? T Kasud mõ Elematulies sellistel, ka merete Töpanja selicisuh kinderle on tunnast saab ähju umie climb see ei needрас numeroid väliteles jaid on olden Youest J suit oleme liului laadudaga Seal Performance او ميلفق جرت ليه اذا كان الفابسك اكتغادو مت ماركاسو سمسول هافين ديكال سويري قفتي ادو مغلاض و خيري كتب هو اسكوار قفيلفقاري جديدلكو تاغي الا هو شي دان جديدلكو نوتاج هذو نبري الى هورتيس او خرب فلامن و لا ياد ديانوكو يير مراحل و تاكو ما اوغييري واراكو ييري هبا سينو يدبا اردي مكافيفو تما قاعدي راعي hon igaahailt Aufsängel, et kussud ja n entertainen islami sabalt. Kool ei kabhaadu koknud ja asi nii kuriddatod o pois siit Sinne! Kooli muda, när puedet lointeilis dock letoa ka kuh grandeud, itsed tam,gedu all الشimpalad toki kateriunakai, mä tradit vaat가�in Teisei on nag티kil naskudistud sialilil 170 Saturday Ia, surprising nod ufi fara galaw asifa ala wa qad dhigay deinta alla so dajay in naxibi sifalo wan sas in gal on ka gadam bayn wa qof ka islaam man قفكم مع اهل جيرن هل كلمه حرب سودجي وغالغاله كميد وعلامه الغالده دا قد دانت غيركم مؤكد ان ان عيد دينك الاسودجي هو الراعي في الديره وانا هو هو سيراهد وانا كو ادي عين ارينت دينك قار كميد ان كذا دباين او ان كو راعي كو عين بعد قصاقه مئه هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به وحاكمت رسولك الى الله تبارك صلى الله عليه وسلم دينك لا يدا له الا توبه حربي حتى رانا هو افضل دينك في سنور وسخن قال اديس اسمي تشي سكلاكه محمد صلى الله عليه وسلم قرؤه كيان انا دحين عيسى سرك عيسى رانا اه نسالك كثير اما قايب خنغ وترى دا قايب دينك أنا أحر بها أعلم تكلمات في الدين تاسوية قال نمط منافقين تنساسيين ألم تبعين الذين نافقوا أحضر نوع عاصق و هذه الأحيانة يهود تبعين تبعين دقال إذنك لأن الله ما أقبله هذا الله ينبهيه الله ينبهيه وأنه رائعه هذا الله يرهده وأنه ينبهيه وأنه ينبهيه قصره سوف نبو أكتب. أولاً سوف نبو أكتب. إلى وعيد سبحانه. ذلك ردوبي ديسو ثابيته وقل سبحانه بيانه وقالوا بي إليكو يرهدين للذين دكي كريهون معاه ما دينكي نزل الله الله, الله سودكي يسا نضيعكم وإنكو أدعي دوننا في بعض الأمر أرنكا غغل كميتا والله الله يعلم وعبيه إصرارهم سريسي بوده ومستخدم سريس قرص الخضر معناها بركي غوث منافقين إيقالبه أي قامله أبالييني أشيريانيه أبيه وأضالعنا وأجيده ومقلا وانك أضال مريض قراءة أسرارهم أسرارهم, أسرارهم. وأوحيى الله يسيريستين وألهو يسيريستيني قضبينيه أشيري الله ودالعنا وأجيده ومقلايه وأبيه أسرارهم وأوحيى الله يسيريستينيه قال الله تعالى إلى وحده فكيف حالكم سياناقون إذا توفتم الملائكة ملائكة ملائكة ملائكة أبسان أيضا يطربون حالاء ملائكة وكراعيان ومتوهم وكيالكو ده يو أكبرهم دبيالكو ده جرون الكريم بحيان وكيالكو ده ملائكة ملائكة ملائكة النفط اللي جاءتش يدي الرابا أوحك اللات لكص يوحكها في أي حاجات دلوها بالله شيئا أخرجوا Aliyuma tulzauna adab alhul liman kuntum taquluna ala lahi ghayra alhaq wa kuntum an allati tastagbiru halal ma taw ala kuhal marin adab sharaftani kaqab kitab kallaw wa yidiide wa qadari wa in lawa yidiide ala tuban aburati wa iskala wayna tinat fir'adan ayadki naftu فكيف حالكم سيما قال اذا توفت مكاي ابصرت الملائكه مراقبته يضربون ما اصطفى الله وإلهي أرجل كفر ذا نفاق يا إلهي وحده آه وحير راحل الكوكب من وإلهي أرجل وكره وحين النعيم في دواره وإلهي الأنشدس سيمن إلهي هالك النب إلهي لمس وحي فخرته إن فرعوا وسودج كتابك وسودج يطرح على الرمال لو غار كتابك وسودج وفكرنا على كتابك اللهم راعوا في اللذي ربي الله فأحبطوا أعمالهم أنا لكي أبريه مادام إجارين قال تعالى الهوحيري أفلا يتدبرون القرآن القرآن كم في الفيرينهين أم على قلوبين ما سيقل بيالكورك وضوحاً قصناتين أخفالوها قنفوا اليالك وقلوب تالك قنفوا لي الذين يرتدون رهي على أدبارهم قداليالك وضوحاً من بعد ما ترينا اللهم الهدى هلوكي ماكو أحب هذا الدريقي حقا كذا الهدى به الشيطان الشيطانة صوّل اللهم اقرحيه عليه وحكسوا به وأمل اللهم شيطانا هددينك اتاقه ذلك الارتداد للهدى بالدهس فابت وحكسه نادوه قلوره كنتمي بأنهم هم مرافقين تقاروا اليه ك الى هدين يكرهون معي ما دينك نزل الله الله سورة تي او غالدا غالدا سي وهي سنضيعكم وان يكذبوا في بعض الأمر اركن كجبل كمطه وذلك البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به ساس يكره شيء والله الله يعلم ويظهر اسرارهم سراي سغود أسرارهم وحيالها أي قرصانيين قال له أبي فكيف حالك هسير مقام؟ إذا توفت مركي أفسد الملائكة ملائكة يضربون حال ملائكة كراعيهم كما موتيا الكودة وأدمارهم دميا الكودة ذلك أي ذلك التوفي على صفة المذكورة سيداس لصول شيء يقول إنه ليس كو أفسده فابتوه وقصوه ناضي بأنه منافقين تو اتطبقوا إلى الراعين ما أسخد الله وحي إلهي عرق ليه وكفره إلى النفاقه إلهي قال رعيده وكريوه على النعين خدوانه إلهي قال ليه شديسي وآهديوك سودتي إله رعيده فأحباد ألا واب بريا يحملهم عمليا الكودة قال تعالى إلى أن وحييره أنحصمم ووحي أمريين الذين ذاتك في قلوبهم قلبي يلكودا مرضون قدركم لن يخرج الله الله يسلسل بحيني أبغانهم معي بيالكو دي. ولو مشاوه دين بول الله ان لا عريناكهم وان كبغران سيرا ان نبي صبحنا ومنافقين فلا تعرف فلا عرفتهم وان كبغران ولا تعرف انهم الله ادر الله في لحن القول هذا كمعنيه ستكبغرانهم والله الله يعلم وأبيه أعمالكم عمليا لك ولا نبلو أنكم والله وإن الامتحار إنه إلهي أو إن الامتحار حتى أن نعلم إلهي وإنه صوته المجاهدين هو الجهاد منكم في ذلك الحالي لكم في ذلك إيا وصابرين هو صدر ونبلو أن امتحانه أخبارك وإذا منك أو تحديد منك ام حصوا ما وحي عمرين الذين ضاق في قلوبهم قلبيالك وضمرت عذرك كون جرو منافقين تا الا يخرج الله الله رسوله فينا ام جري اضغانهم معيالك اضغان ما في النفوس من الحسد والحقد وهو يا اضغان وجمع ضغن بضن وحلى وقى نفسي حقد دغه واخا لي يرهد قلبك او كاين عداوته الحقد امساك في القلب اليرا اه في القلب قفر قلب العداوه يا لي حقدك حقد يالك قلبك جويروي اورغلودي دا واخا طلاعي وقوان اسلامك يا اهل كيسه بنانك صدقين ولييه علامه ديكه ودا ظاهره اه بنانك صدقين نعيق وقوان إِنَّهُ بِسُبْحَانَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن دُونَ إِلَيْهِمْ أَن دُونَ لَعَرَينَاكَهُمْ نَبْغَصُ بُرَ الْمُنَافِقِينَ تَوَّانَ كَغَرَانْسِيلَهُمْ أَي عَرَفْنَاكَهُمْ وَأَن كَغَرَانْسِيلَهُمْ وَكُبَرَهُمْ فَرَأَفْتُهُ وَأَن كُغَرَ لَهَد بِسِيمَ مَا عَلَاهُ دُونَ مَعْنَاهُ وَأَن لَوْ نَشَاءُ ذل ذول لهي المنافقين تاع علامه يو يلي اه واش جا لهو قري كان وقت استوا الله سميك علامات كيف كيف استوا اركو اخرين اروا منافقا ساسو يو يلي فكاسا ذكر استوا اركو اكل اه ساسو يمعنا ولونا وعنيد شاء الله على المنافقين علامه تعريف بها اه ذل ذول المنافقين تو حيو يلي علامه اكبر ساسو لكن الله تسمد به حافو كيس ستد به ولكن لم لف تعالى ذلك الارنكس ما صنع او علاماتكم بتشي ما سب المنافقين تقار كما ان الله واسو توس لوو شيق لكن المنافقين تظهر العلامات له يدي ستر منهم على خلق استور الى المخلوق ساستروا وحل من الامور على ظاهر السلام الى وين عصر البديه إله إلا كل شيغي ميلكالو غران موافقين صوماكه حتلاق هذا الكلام اكثر صدق لاق او ان واخويين سيو ميرو خيرين هل تو سماحه ولا هو جيره مركز وخو رواء واحد قال انه حيث خفت المقصود فيه الى وعي سبحانه الى سبحانه. والله واط قرانه النبي سبحانه او قرانه المنافقين تقرير رحم طويل ما معنى في معناه ومقصده هذا الكؤجيدن سمعنيسك فاهم طفه منافقه سيد وماهي بغوي في معناه ايه ومقصدي الى ويري سبحانه والله الله يعلم وايه احماله سفن ابل مارينا ولا ندعو لكم والله وان الانتحار انه انتحار انه تكاليف تكاليف عليكم انتحار وحدان لين امر وحدان لين كربه و... وعلى لين انفحار سلين كلا شانبه حتى نعلم المشاهدين الى ان كعكم كو ان كوجهبا من كلينك حالين كميدي هي اي وصى بنا كو صبره لكن قال له اوبيا ان تنشن عنده لكي اضمضكم على المريض ايه اليه حقوق اضلمريا شيء فيكم اضمضه السنهيا سلسرته حتى نعلم حافظ وعييري حتى نعلم وقوعه شيء ينهره أبيه إلهي وطعيئاً أبيه آه وعنه الدليل للعبد الله عباسه كنفصي رأيك اللي نعلم أي اللي نرى كنفصي معناها علمك الله هروبه أبيه شيء ينهر الله صلى الله عليه وسلم لكن بإلمك سالسابق الله أدمره كم أبال مريح أبال مريح فعله يغسر ميانا مرك إلا عقصة سميدان إمام القرطبي صدوك لفيري وهذا العلم هو العلم الذي يقعد به الجزاء وهذا العلم يقعد المريض يقعد المريض لأنه إنما يجازين لا بإلمه القديم عليه إلايه أبدو ماذا سيئسا كما عدال المريض هرانك هو غير سميد هذا السمين هو تأتي ويقول كما عدال المريض عن الكمر كما عدال لا يمكن أن حتى نعلم وقوعه شيء يجب أن يكون بعيداً في صنايات الى الأغاني سأعطينا ونبدأ عن امتحاناً أخباركم أخباركم ونحن ونحن أي فنحن فالصادقة منكم في إيمانكم من الكاذيب ونحن أفكاً كالشيجان أيضاً مقبضة مصوّة بهم إلى أن يكونوا في الصادق ونبدأ عن امتحاناً أخباركم ورهكين. أي فنعرف الصادقة منكم في إيمانه من الكاذب آه ومارك أمرك على صباحه بيناليه وعقا طالعينه وكيت يوكسنه مارك النهي على صباحه خيرتان كيسو الدبا سحونا حرام تكاهل ما بيناليه لكن المؤمنك أول إيمان كنت تكاه أمرك على ملك صباحه وقانانه وفلينه وحكررين وقان. كأوامر تاتكاليف امرافقين يلوكو كل شان دينها او الذين كل ما وحي امر ينفقون بهم قلوبهم قلبيالكم مرض عنركم كن جرو نفاق وكن جرو الا يخرج الله الله يرسل صابحين ابقامهم اورجل ديالكم معناه ان ايديالكم اي دينك ياهلكيسا او هيا ابقامهم مع ايديالكم Can we been going down yourself? Because we often echt, we are not supposed to give equal forgiveness so that we give equal forgiveness so that we didn't know how to make it because they were told not least to give it what is left, they came back for it. If it is unknown all of us is more والله اللهم يعلم وأبهاء أعمالكم حملية الكين ولا نبلوه أنكم والله وإن نمتحان إنه إلهي أو إن حتى نعلم إلهي أنك وقام المجاهدين كوى الجهاد منكم يدينك حالي لكم يدينه والصابرين كوى صبر إيا والصابرين كوى صبر وجهادك يعمر كالك هذا شديد سكوى صبر ونبلوه وعام أن انتحانه أخباركم ورلكينه إن الذين يتباكه فروق غلباي وسدوا اي وسدوا الناصبكين كيتيه دي عين سبيلنا جدك الله وشاط الرسوله حسو كنا قنح مراي من بعد ما تغير لهم الهدى هركم مركو عدابا كغبال لا يدر الله الله قد بما يان شيء ان على وبر دون اعمالهم اعماليانكود يا ايها الذين اتقوا امنوا حق أضيح الله الله أضيح وأضيح الرسول رسولك أضيح ولا تبدلوا أعمالكم عن اليالكين إن الذين كوا كفروا قالوا بي وسدوا تفكين كجادي عن سبيل الله يجدك الله ثم ماتوا كذبنا ابن نطي والحال ابن نطي هو يبو كفار قال أيه فلن يغفر الله لهم الله أدن بداف ما فلا تهنوا هالضعيف منه عن الأعداء عن اليالك هكذا الضعيف وتقوا ولا تدعوا هوى يرمينا او قال هذا حق قلبنا الى سلم هشيش يسره والحال هذا البنينه هشيشك انكم باذنك على اعلى من قوه صرين بنياتك والله الله معكم لتركينا ايها الادى بالنصر وتيد على الاعداء انه بإن قال بانك جرغره الا انك لجرا ولا يترككم ان كن مقصا ما حملت العملياتكنا إلهي وحمد الله سبحانه وتعالى إذا كفرني بكين الدينك اللي كجيديني دا إلهي سن الله وحك ديبيني نفستودا يدفيا ان الذين دكك الفاروق غاروراي نفسودو غاروباي ان كو الله وشا قر رسوله تسو من بعد ما تبين لهم الهدى هروا كمركو وعدها الرسول كي قلافه لن يضر الله الله قبل الميان شيئا شيئا واحد يبع المجالسي كرا نبتو دي بيان عدك لما تبين وسيحبطه الله وابريدون أعمالهم يا أيها الذين تدك آمنوا حقرهم أيها أدعوا الله وأدعوا الرسول الله يرسولك يسا الله يرسولك يسا دعوا محي كتابك يسونه وانت فهمتين كباك بصومته الله يرسل كان كيف وحكمه والقران كان سننه marka tira kitab iyo sunnah wax laga ma qaadan karo somaleyadu ma allah yar rasul wax laga ma fahmi karo alla noo xun leeyahay mu'minin geedteen alla yar tuu adbi ah fahma waxa alla yar tuu sheegay yaa cadiibada dad fahma alla يا أيها الذين أدتك آمنوا حقروا يا يورب الله وأضحوا الرسول الله يا رسول كا دعا ولا تبتل أعمارك أنا لأيك إنها بورينين أنا لأيك إنها بورينين ما هي حملك الكبرى بالكفر والنفاق والغرياء والصمعة والعجب والمن والأداء أعناشي مها كبرين بالكفر قال لنا وقفك الدوء قالوا يا بل أكبرى والنفاق منافق نمييوو كغالنها كو برين والصطعه والاثب ور توسوس اسم قشيم الى هذا الصميم نظبط مرعي مجرب في عمان كان سوى ادمه والمن والادا ضبط انت والمن والعجب والمم والأداء هكو برننون أنا لكي نبرنين إن الذين بذك كفروا قالوا يا بي وسدوا أمدينك كيشد أي سبيل جيدك الله ثم كذبنا ما توب بنتي والحال بنتي هم أيقون كفار قال أيهين فلا يغفر الله اللهم الله أدن بضعف ما فلا تهنوا هتعيفنين وحكا تضعي فيننا عن الإعداء عنه الدين تعلالله تقول لنطا حكا تضعي فيننا وتدعو ولا تدعو حتى البرنين إلى الصلم يشيس يصلحي قال لنا حكا تضعي فيننا والحال حكا تضعي فيننا أنتم دينك الأعلون صرعين طبعا آتيه آيات دمفيري السيدة حافظ أوشة الحيمر فلا تدعو وتدعو إلى الصلم وأنتم الأعلون. وانتو بالعلون هو حالة حالة حلوية الحال وصف لصاحبها قيد اللي هل كان لديه حالة ايه وانتو بالعلون وتدعو وودة ايه لديه حالة عمل يا اوه تدعو اوه مركب قال انا هكذا بالبرنين هشيث بحيكون قيدان تايه حالات دا اود دا ايدي حالات دا, دا ايديك وضسك اريكرتان حالداث اجسن الطالباني عددكم وعدتكم حاله تريد من بلانته صحيبه حب قال هي ستقوبني هي وريهاه طاله فلات تهلو وتجئ الى الصلم وانتم العلون على يريو اي في حالي اريوكم على اديكم حارب ات اديكم كك عنصريهان هشيسا كالبنمين فاما إذا أمو كتيريب ليه حبيتها صدعه ورأى الإمام إمامك المسلمين تنقوه أرقى الرئيي في المعهدة هجيس إنه لقله والمهادرة حبيتشوت إنه لقله مصلحة أن أقوه أرقه فلهو حقصنا يفعل إنه سمية ذلك الرئيس سأسحق ليه كما فعل رسول الله سيدي رسولك اللي صلى الله عليه وسلم حين سده كفار قريش عن مكت مارك غالب كعريين وعوين مكا انو صاغره وادعوه الى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشرة سنين فأجبهم الى ذلك مارك انت اودي دين سنة دي اللي حاك أصدقكم اي عرفة بقلوة الصحابة سيكمت اه انو صاغر مكا كابت من ايهشيسك ابو يارين دقالك إلا توجي ايكاد البادين الله عليه وسلم ايض دعلك يا ق prometى�isari تظررتako لمبسيل Philadelphia إنه يمكنني تهرى وهو اين también يا جانب expands with each other تفاصيله تعالى الى 어느igue والله الله م coll см dyam الmaya GE الهل ingري сказали لكن كلها تقول Energie ما Kafi Khan صغط الشكر الله الله فتسمت money والله الله معكم اللي کہ إنه أهد من غرقار يحيي الجن الكره جرى على اعدايكم وين كذا غرغره ولئن يترككم الله ان كن مصامين ما اعمالكم اعمال يلكن او حد الله يريد درو حد لا يطوع اجرك يوقان يا هلله بسو حساب لا بشي كخصاف هورتا دغالك اديك الله طلباتنا ويين كو غار وقت ما ما هو هذا هو السبب إن الذين تتكفروا بقالوهي وصدوا أمدنا كتيري يأيسا للهجدك الله وشاقوا الرسول رسولكنا إن أعماري بعد ما تبين لهم الهدى هنوك مركوا وحدها ذيكا غدال لن الله <سؤال> الله <سؤال> قد ما ينشي شيء شينا وصيحبتوا اللنا وبردنا أعمالهم عملية الكودة يا أيها الذين تتكامنا حقر فيما ينو ادع الله الله ادع وادع الرسول رسول كان داعا ولا تمضروا برنين اعمالكم على لياليكم بالكفر والنفاق والرياء والسمعه والحب والمنى والاذا هكبرنين ان الذين ظن كفروا قالوا بي. وصدوا مدير كثير عن سبيل جدك الله فماتوا كذب ربنتهم والحال ربنتهم يا كفار قالوا فلا يغفر الله اللهم الله عدن بداف ما فلا المسلمين وهكا طعيفين عن الاعداء عدو يالكا وتدعو ولا تدعو هكذا البنين قال هذا أو هؤلاء يرمين قال هذا إلى الصلم هشيس يا صلحي والحال هشيسكا هؤلاء يرمين أنتم دينك الأعلى ونكوا صرعين تضلناته والله الله معكم اللي يقولون هذا بالنصر والتأييد على الأعداء ولن يتركوا من كان المقصامين معه أعمالكم عملية الكينة إنما وحكا لما هم الحياة نرشه الدنيا إباو والله هو واحد من المشكوره وان تؤمن عطاتهم اذا بما يتيقوا به امام وحكست واجب تاكنيو وتتقوا اتسكال عن الكفر والمعاصي ياتكم الله وينسنا اجره كما ولا يسالكم الله ويدي سما اموالكم ماليالكين ان يسالكموها ما الله ويديو او فيح فيكم ان كن الى تدخلوا وطبقيل اذا ويخرج لنا واس وصاره اضعانكم عيد يالكين ها بررغا انتم الذين تحاولون ان تيهد تذ اورا لتنفقوا مالكم ان تكون في سبيل دينك لكريل ديسا فمن يريد كونكم هذا من قبل يدخل وطبقيل ومن يبخل قط كبخير الدين ككرييرتي سوماكه او باخيلا فاينما احكرا ماهم يبخلوا وكبخير عن عن نفسي نفسي دي سكركيدو كبخيلا واساجه اجرك اسكو يارينا والله اللهنا القلي ومكفيتون عن كل ما سوى وحده سوك سوهر وانت منينكينا الف قراؤك الله وانت تولو هذا شي ستان واك عن ضاعتي و اطباع شرعه ضاعتي سيشرعي مسينة رعضان يستبدل الله و ابدل قادنا قوما قو. قوم كو قيدكم اذن كانا هين ثم الله يقولو قوم كطنبول لكينان مقوم معيان امثالكم اذن كو قلي إليه يقولون الشيخ سبحانه وتعالى الدنيا ذو وحقيمة إليس الاغتي سكلا هين وحقات أولي تأت كليه وحقيمة إليه اغتي سكلا وضاعها اللي يوحي الله كالمست بس إلاه يقول إنما وحك لماها الحياة مرشة مرشة الدنيا إبن رحيله وحياة وحال الله وحال مقصود وحال الله مشغوله وحال شيء مقصود أحيان الله إبنسكي ستحرورتا يريره ميأك راب جده باعات تقام رئيسه قليهه قبسه أما قواريه قسمينه وحياة إنما وحك لماها مرحل ذلك لكن ما انقرته كالحياة المستقبل الدنيا مستقبل سيكون ما انقرته انما وح كلاماها الحياه مروش ادو لا يكون لا يرهدا ما يشغل الانسان عما يعني اوخه وحا كان مشغول بمهمتيس سيبو ياشه وويتر تربك امام وحوين بنبدا اما الشحر يجرح عياره فاتو عن جيل يسو القصاندي اسمي انك فكري سو دلاله مسخه شيخ دي ديديدي كاع نو ديديدي اسا دم ديديدو قرحل الخوتك جيتك دينعه كلمتك عسيك يا صاحبي فرق البور للدواك باخله او اونك ان ذو قدمين او كتغي وقتو هي مال إلا هو يريد سبحانه ويمتمر حاجاتهما ايضا اي بما يجب به الايمان وكستوي وجهت الى هنايو وتطبق اسكاليدا ان يكون في والمعاصي الله وينسينا اجره كما تجريلكين ولا يسلككم الله الى ويديما اموالكم يالكين حاله اذا مالكين الى ويديما لا بمعنى هذا مالكي القصه مالكين ما قنبحي ما الله بحي الى الدين وحيال صدقاتك الى وجهه belse qado fiir baqol ki meeqa ka waajibay laba yaba baqol ki laba baa wa hadiyo intasna walaalaha baahna wa ku caawine maafuguna adu ku soo laabana aduniyo aqraba ku maafin markab malki go'an aleelowi soo saq kalaaba wax intahay war siiniba ilahi asa waxina kamal hala ween kee do toy xaalay sadaqad kam idinka umba ajirkeeriin soo آآ لماذا معنى الله إذا وقفوا سبحانه إن يسألكموها ما يقول لك الله الدين والديه فيحفكم وإن كل حال يليه بيها مالك وضع شكراً فيحفكم وإن كل حال يليه إن كل حال يليه فأخذوا الله ويخرج ألنا وحسابي حين أبغانكم معي بيالكين حسن لماذا يحب ذلك وهي أيضاً إسلام يأل aba man usbah an al-ta'ay ma sha Allah subaha uqtat abanahum subah lan hadarruka antum bidinka hal ay kuwanat antum muttabi'un hal qawl siddiq jalalika wa ihraamana wa'idana wa jidda wa antum muttabi'un hal ay yunaddu antum bidinka hal ay yahwaiku wa ana taftiq awna kimda sukhbar kadiga tuut aura waxa la inkugu yeeraa li tuuf qiina aqmalka ina ku biiraan fiisaha ila cid ka alle yadiinka kariyiridiisa faamin kuriinka iyo in ka mid ah adam man gabal yabqalo bakhila wa man yabxa qafqab bakhila fainama wahkala maaha yabkhalu ka bakhila aan nafsahi ay xalan والله اللهم اخل لي عن كل ما سوىك يا قد التوي ما من مخلوق وكد التوي ويا ساك سوار ويا قد الفقراء وانتم الذين كنتم الفقراء وقد باهنت اي اري الى الله يا ابو باهنتي وين تتلو وين تتولوا حد كيك الشيطان عن طاعته وطباع شرعه يستبدل الهي وبدل قاعدنا قوما قوم من قومكم كو غيركم يدين إذنك ينتقل بعض ويقلعك لأيكينه ثم قلعها سلاكينه ثم إنتسكي قدال لا يكون قلعها ثم غميينه أمثالكم إذنكوك إنما أتحدث معها الحياة ملاش الدنيا إذنه لعيب وعيار ولهم ووحلب ومشهول وحق إمان ملع محمد يرسول الله عليه وسلم الدنيا ملعونت حديث ترميد ابن ماجي يقول الدنيا ملعا لعنقر تضع يغنوضا نبي موليد وعكر Ara in the dunyam al imunat Wa manga to Wa duyel wan Alakatu wahana ista alegui. Ara in the duyam al imunatu. Melul wa allah. wa Wa allah wehi pasmahan. وعالمه قص علم وكتابه يسمد يقن ددك برا ومتعلما ارض دينك برا انتو خنا هي وانا على قريا ورغا ها كامين ما هو خلك اه انتو هنا ذكر الله انه وح الله وحارن كيو دير في اسرع وح الله وحداعه عليه لو كالميسه هو صح ايو عارن دينته يقان ددك اسو برا كتابه السننه ايو ارض دينك على با مال كلثى اسكنوا يا مصيبه بودي تعالى له خير انما وحكل ماهم الحياه رشد يا ابني ما هو المستقبل الرحيم وعيا وله وهو وحده مشكوره وان تؤمن بما يجب بما يجب به الايمان وحكا سيواجب تعين لكم أيها داتكم أيضا وططقوا اسكا إلى رضا عن الكفر والمعاسي ينتيكم الله وإن يسير أجوركم الجريالك ولا يسألكم الله إن ويدي سمع أموالكم عليلك إن يسألكموها الله عليك الدوء إن ويدي أوفيق فيكم إن كعر عليك بحية بحية طب خلوا ويخرج الله نواصيهم اضغاركم من معيذيالكين ها براد وعنتريك هاولاي كو انا تيين تدخونا وحالين كو ييرا لتنفقوا عن واشنا نكون حرام في سبيل الله جدك الله دينك لكور ييري ديسه فمنكم دينك ليرن كميدا هاواي من قابل طلب بخيلا وكبقيله مالكي سيندينك كو عن نفسه على نفسه نفسه دي سكر كيف وكيف والله اللهنا القني قلني يوامد دكتوره عن كل ما سواه وحا أصدق كسوه لك دكتور وعنتم إذنكنا الفقراء وكواب باهناتين أي إليه الله باهنا وإنت التولو هذا كل شيء ستان عن ضاعتي واتباعي شرعه إلهي ندد عذان شرعه يستبدل الله في بدل قادنه كأنسانا قوم من قوم انتدينك اين باب بيو قوم كو غيركم ادينك انا ها ثم الله يكون قوم كيم غم ايان انثاركم ادينك اوك اي الله اددعيان الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم مبارك على نبينا